شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول.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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ